أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا وإن لفي تدعوننا إليه مريض قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوٓكُمْ يَدْعُوٓكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ نَصِيبًا مِّن فَضْلِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله شيئا؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صدرنا مالنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صدرنا مالنا من محيص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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَبْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبْعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غفور رحيم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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهتيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى رجل <تصفيق> قريب بدعوتك ونتبع رسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكرو مكرهم وعد الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ثاقب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 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ